كمون كل تشحن عسرته شدشتا ميلادي تا بغض علي نوصل لازلنا كتابناي شيخ ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة الدروس المهمة لعامة الأمة أقدس تمرتات نقولا هزبتات بالكتاب مالتيو باركز الدرس السادس عشر ما بالعسرته شدشتة درسي تطولنا نرنا مالتيو السدمة أبي عشرة مالتيو غص عصران كلتن عشرة نتبي تطولنا نيرنا مالتيو ا معليش عفوا تاع شعيته نطبق بال تاع شعيته نتبي يقول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى التاسع الأداب الشرعية عند دخول المسجد كابتا آداب سنسرعات نمالو أب مسجد كنعتون كلنا مالتيو بزوح عادب قال له كنا خبتي عادب كتقصلكم مالتي وبارك الله فيكم أول مقدم كنا أتوا خلنا بيمعنا بيمعنا إقرأنا خلنا أتوا أبرزيون رسول الله صلى الله عليه وسلم زملواني زنابروم مالتيو بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله صلاة على رسول الله قرنا مالتيو اللهم اغفر لي ذنوبى وافتح لي اللهم اغفر لي ذنوبى وافتح لي أبواب رحمتك نبل لكن الزيع اللهم اغفر لي ذنوبى الشيخ الباني تراجعني رخبت صح ناتا فأبتمامل منا جز كل تميتين تسعان شرح نا حديث رقم عشران شدشان شحن شواع تميتين كلتة نرخبو اللهم اغفر لي ذنوبى ضاعت مخانا الشيخ الباني الراعي سنام على صحيح لواني رو دحراي جن اللهم اغفر لي ذنوبي ضعيف مخانه صحيح حزب لا ذله مالتو رحمه الله الشيخ الباني تايلو بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك ترحم مخانه مالتو واذا خرج قال بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي ذنبي قفرا لي نبلكن وصل لنا مالتو وافتح لي ابواب فضلك اللهم اغفر لذنوبه زي اون ضعيف مخانائل واشق الباني فبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبوابه رحمتك اغنأتخل لنا اللهم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وف... اللهم افتح لي أبوابه فضل لك المغنو لنا مالتي كمون المسجد عو عوك نبيل يبلنان وجزاكم الله خير بوتان عبادة سلزقونة وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحداً أي أمور الدنيا استقالمة كن قد فل الناتي زربان أي أمور الدنيا زي مكان العبادة عبادة سقبرة البواتس ولا زقونة مالتي وزتفتوا بوتان عبرن بدمام مسجد مالتي أحب إلى الله أحب البقاء إلى الله مساجدها فا المسجد احترام كن قبره لو يقبع ما حتى كن كانت ريال لنا ما لقيته خمون عمارة بكل التي خف المسجد كن عمره توقينا عمارة حسية وعمارة معنوية عمارة معنوية بالتوحيد والذكر وقراءة القرآن زي نإيمانيات ما لقيته توحيد قرنا خن عمره بقرآن حلقات تعفير علم خ... علم اللوز ماسكرازي علم خجبرالو كوف الكاز علم زي اللو زيتات كقول له أم سعيد مالتيو زين إنتاي مالتيو تي ااا عمارة إنتاي له مالتيو معنوية وحسية نحررنا دماني كتير ريو كتنقفوا كترتبوا ثم صاحف إذا خلون عمارة حسية زرائع نجر مالتيو بعين خازرائع نجر تزعابير ما عمارة معنوية يبهل سون ما ناي إمانيات ناجين زملكت توحيد كتعلم سنة كمون قرآن كتكرر حلقات تحفيظ ااا خلوا زخلو إمارة معنوية نبلو مالك أول منزل جزاء ما خن عتوه نوتسه خلنا ندم عدا ما اللوم على ت أول مقدم جزعة تزي كونه سلست جزء كتستأذن مالتي ترى تفقير دكات تعتو اي كفاتون قد دخلت ثلاثه جيزه كوحه مصبلكه تمارس مالتي كومون ابتي سرق باب توك بالي بالي يمكن تبابون دخلنا بدك زخفت كوينه تاخوني مالتي ابتقو تني حكا جاو كبلوا خام كسره مخه مقابل ولكن او حتى ما فرطنا في الكتاب من شيء قرآن والسنة على فهم السلف كل تشريحي ولله الحمد فقرأت خلنا بسم الله بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا إلا نعجل زياد مغنح بزاي قباء مالتي وإن كان جزاك الله خير في بعض الحديث أخي إبراهيم جزاك الله خيرا قبلك يضعفه لكن جزاك الله خيرا في سنده مقال وإن شاء الله بزعبازي أدماني تحقيق ابتني تخرج مطالعه وما مراجعة قبران إن شاء الله تبارك وتعالى بعض أحيان الشيخ الباني قال ضعفوس تملس قال له قالي الله خير محدثين كلتهم بتسندنا تو قد يرتقي إلى درجة حسن لغيره بعد صحيح خيلي بعدة طرق مثلا ضعيف بلك أحد محدث كمشقالباني ولكن في تخريج آخر وجدت له طرقا نبل طرق الأحاديث فأصله ضعيف ولكن حسن لغيره لأنه حسن أبقل تيزغفة حسن لذاته وحسن لغيره حسن لذاته تقوله فهو حديث حسن مقبول حسن لغيره تقوله هو ضعيف لكن بمجموع طرقه أذلة الخارجية كاب دقة وإنما خبتي واتسايا خبت حديث مالته بخالة حديثي نراخب لون هذا حديث بعدة طرق مجموع طرق نائزة حديثي نعوريهم حديث حسن أي طرحي لونسوغا يقولونهم حسن, حسن شباب لذاتي ولا لغيره لغيره تقون ألا مالته فحسن لغيره كي تقون أنا خمس ذكرى لكن إن شاء الله حتى لا هو ما يقبرنا إذا حديث تخرجنا تامالتي وجزاك الله خير أخي إبراهيم والخروج منها فمونا كن وصا نقول لنا بسقام ناخن وصا إزيسات كله خبتي آدابي وعند السفر كن قيش نقول لنا أول مقدم حدا بينوك قيش يبنو المسافر شيطان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن تتخيلوا سلست تزي تخيلوا خلست مغناطوا انتي جاتوا منزبين وزقيش دوله عفلا تني لكن مع مجموعة خينوا بينك زقيش خين ولا زي فلتم سبات بس أمك زقيش كما بجزينا اه باص الله أو تبص طائرة مركبة على نفاريتها لا زيت فات زقيش مالت لكن بينها مكنا كنا حس كا كلها يسلا متسائلوا ما مالتي بس كلايكا ويسال سيكا جيش ضرورة تقول ولا بينها خجيش طيب كم بارك الله فيكم تاء دعاء خنمساء يقبل ما دعاء السفر الرسول صلى الله عليه وسلم زبواز نبرو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوئ عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في, الماء في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وهذا الحديث طبعا عبد الله بن عمر زوريه حديث أبا صائع مسلم كوتري شحن 3343 حديث رقبه مالتي واتي آداب سفر سلا زكونه تحديث لذا دعاء السفر بمغلاس ايفونتي درسنا مالتي في درسنا اذي احاديث اذي ازكار اذي از دعاء اذي غيرنا كنك نا كنغيشم كلنا مالتي ومع الوالدين نسولد دم يا شباب مغنياته ولدي أبز الدنيا نخنكون سبب سببكوينه وبقول عثنا خلنا كندي كندي باء نادخي ممن صح ولا لا فرب سبحانه وتعالى اتي قبو ناتو مستقسا اي توحيد مباشرة حق الوالدين قبو ناتو مستقسا اي توحيد رب سبحانه وتعالى انتهي وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تعبدوا الا اياه وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قَضَى حكم وامر عزيز رب سبحانه وتعالى أَلَّا تعبدوا نخيت قزوه الا اياه ربه رحتبش نقالب مخلوق قيت قزوه انت رب مملك رب, رب ابوه والسلام والله تسيئنك والله تزيئن ربي بالله زكريا وزكريا إذ نادى ربه قال ربي إذ نادى ربه قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارث فرب سبحانه وتعالى دمهد وعمس قبره أبشرهم يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا قلت بشارة أول غلام كتولد خيرهم قل عابك قاله خيرهم قال عكري شوموا يحيا بعلوا ربي أو سوليوشن مالو بعلو اسمه يحيى ايلو اوتي سلازي ولاد نحضر لي خان ربي تراح قاتلهم حتى ربي مو نقول يا ايدليني يا قال لي ربي زفتوكم باخو غير نربخ لهمونو انت حريلكا زي ا و شركيه يا ربي, ربي, ربي سبحانه وتعالى ايدليني ايو زي اخات باسني رامس كفار قرش مو نقول يا بعلنا ن رب خلمنا نخلي النامزون يرام ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا زلفا مكارم مالت ما مجنية نعبد الله مكارم بنا زيا ونبي على شركيا زمان قد زيا شركيا دعاء تقبل ترليها والدين دعاء تقبل تلك مستجاب كابذ عالي فوق بارك الله فيك بعل خاد دعاء خت قبل ولازم بها رب خرب غفور رحيم اما بتومزموت وي بمخلوقين غيرك يا رب بغسل منك قال هل... لخوتك ربي قد تعملاتي شكر وريتك هون رب سبحانه وتعالى يزقنتو تط مسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو اذا قل طيب رب سبحانه وتعالى انت يا حق ناي والدي ناي ولدي الا اياه بالوالدين احسانا ولد خوم تصبق د اكبر لهم كم تصبق زغبر لكم إما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما انت عبيت إموم. كلت يوم ويحد يوم فلا تقل لهما اف وكلمة اف تضجر اف إز يا خمّن كي تبلون إز يا تز ما بالك <سؤال> أنت ده كلام سيح ما أضربه تضربون كنكا ما بالك أنت ده حر تصرفون كنكا ما بالك أنت ده تدوفون كنكا ويسهر ممتوخين كا إزيم من كبار الذنوب ولا دي إهتيلو ولا جيت إهتيلاد ما يقدر فكان يزز المزدوج ويزلكم عليه ولا تنهرهما، هاي تنهرهم، بس أتوب هو تبل، هاي تجلسهم، وقل لهما قولا كريما. تعمش هنام الحسد آزرب أسمعهم، لا ملحس أسمعهم، صبو لا قالت تزاربو، وخفض لهما جناح الذل من الرحمة. رها رهالهم كم تبغوا العاء من كل خاب ببغوا العاء خول لخا شن زغن حرقان ويدمتي كله ات حمام كهالإترب كله زيات تتأوي رمخا ولا الدخا حجبة جا كم تخير زقبر والكا مسحابي وبحل خير قبر اللهم ولا خي عابي وخلناه خير قبر اللهم لكن بحلف في مسحابي وقول رحمهما كما ربياني صغيرة أنت ربي كم تبغو العين زعبيوني يوني ره ره اللوم لكانوا عقبروا اللوم، دع قبر اللوم، والله جزأنا ولد نخن كفلهم زي نخن، كنا حمّم مسنا، أدى شعرت ورحى صيرها الناب كده. وبارك الله فيكم دحردحرزي بوزح حميما من تناقضك مستول ابنامون تحامم نامس أنا أتحمل تأتين دابلك خلها أبون أدنك حجم سعبي يخطر سعم فرب سبحانه وتعالى دع أكبر يرحمهما أنت ربي كما ربي صغيرة كم تبغوا خزعبيوني زي أب سورة النساء قصري عسران أربعة نعم أب سورة الإسراء قصري عسران أربعة وقال لهم علماء سورة الإسرائيل إبلوى ماتيو سورة الإسراء قصري عسران أربعة بارك الله فيكم كذلك رب سبحانه وتعالى انتهي وصل الانسان بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ امه وهنا على وهن وفي صاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير ابسوره لقمان وسريه اثرت اربعه اياه ليودس بكماني تلا بيناو انا بولدو اديو على وفي صاله وفي عامين في عامين كاباديو خساب زف اللقل تعمت وسيدل فاتن دابلة مستولدون طوب كتطبوبوا عبوون كراروو كحاقفو اذ خلو خير اذ قبرو ولدي أمواني اذ خابقوني بولدي تلابيني ايناي لرب سبحانه وتعالى اشكر لي ولوالديك والديك إلي المصير نعايا مسكنني كم أون ولد دخا أمسك، فبجان ولدنا والله العظيم كان مسكونهم يقبا، أبزو أنا إذا خن عرفهم يقبا، أنت أنا دخيمهم، كان ولد له، بهوتهم. حدرا خير نقبر له تم زقار ابونا بقى والديني والدين لزقار لح... رب يبلك إذن سلازو دعانا دعا نبزحلهم نولد بجه بر الوالدين كلونا اللو مالاتهم سبحان الله حتي عبايس بيتي تشفنات مالاتي غزا الحمد لله اب جربتنا نرى عبايس بيتي يعني بتزار 40 بكايده أنت فلت عبايس بيتي اريغا انهم سبحان الله ودين ودين نخمزيلو تبايس النسي و ولا وله اسيلني ربيش كن لي ال ام دحن ديق تفلو سكادوا اكبر الليل ودي كم الى هن انا قوم مسبلت والله صراحه كبديه انت هرمتك انت تترفتك ادي خنده السلاحي غا تتتاوره مغريات بخلعة غا تتتاوره هكا كنديش كراحالي كاب حمام حرسي بسنك غا حمام حرسي ماتوا فسبحان الله ابزبت احنا الى يعان ان سبيتخو فابلو نديه وصقوك والله كبنيبالي احد زيان نبوكي لون هباء دسكبلا نعام عليتي ثلاثي <تصفيق> حذر الله أكبر الله أكبر الله أكبر <تصفيق> رب حليم ندي أقصك كلها أقلي لايكونا أبرسها السعمال لك حذر أبرسها سعمى أرضيها دعا أكبر اللي بلا ما بالك ما سغلتها تقومتها تكدو سغلتها الله أكبر رب حليم وخانه متعمق ربي تصور الناس سبحان الله وإن شاء الله فولي درسنا والدين كذلك اللي إن شاء الله عمرنا عافيان ربيها بنا معلتي بدحولي ربي سبحانه وتعالى نعين ولد خانه مسجد نباي سبحانه وقوخط من الله سيخي انت معلتك حسبك أبوالدين انتدأ ه سخايم ويدم حماة غير كأبوالدين بعليك فديك نبيك تملس سخايم بلا الله رب سبحانه وتعالى وصين الإنسان بوالديه حسنا وإن جاء لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما حتى أبشرك نعى شركي قبر نعم الوخمة أتم أززه نبشرك تسوي عباد حتى كفار خوينه السخايم مسلم كان يبلا أبز الساعة تزي حق الوالدين عنهم ولا كفارهم ما بالك أسلام أي أبو خان أدي خان أسلام لحركين المالتي وصاحبه ما في الدنيا إيش معروفة أبز الدنيا زي إنت قبر اللهم مالتي خير قبر اللهم ولد إلي مرجعكم فأنبيكم بما كنتم تعملون أبسورة عنكبوت كبوت إنت تقبروا خمز نبركم على الدنيا ما بيختم اللوسي خماني إنتا يتقبرون يركمون كنقلكم ييدوا ربي سبحانه وتعالى كم قول انت هنقبر مالاتيو صلة الرحم كلون حولنا يا الدنيا مسبزا حسب نترى حاقه مزيو نفسي نفسي كم تي حان تقود داي أدات إما هنال ندول نزمان ناون لصلة الرحم اللهم ندول للوم يقبع قالت ربي تلفون مالاتي في جوال موبايل كم يكأن يخوم ده هاي مفلات حاوب بخايقون أكخا أمخا حتنخا حفتخا حوخا كلهم زعاتهم هرحامم حتى اللهم تحاممون بصحيوم زموات قبر دعاء قبر اللهم زوج عبي أجريو مغنتو نزا رحم رب سبحانه وتعالى مخلوقين مسخلق ما لتيو ألا ترضين أن أصل من وصلكِ واقطع من قطعك بالنسبه رب سبحانه وتعالى ان تزغ قرتك خاب خير قرص بالنسبه بليله ما حسن مالتي الرسول صلى الله عليه وسلم ابتدأ عليهم كروفها فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الأرض وتقطعوا ارحامكم اذا حديث رواه أبو أبو هريرة رضي الله عنه وحديث صحيح الإمام البخاري زوري وحديث قصري حمشش عن شعاع تمنيتم سمانا شوعة ما كم أون الإحسان بالجيران لجيران ون سبوق خيركن قبر ما لتي جار مسلم تقول مسلس الحقوق قال جار مسلم غريب ندهل كونه زمل أول جار مخانو قال لا أي زمل كاف مخانو ساليساوي حق المسلم كلتا حق زلوخاله جار السدماني تاع مالتيو مسلم وقريب دحركوين حتى حق دمان حتى قبت زلاتو ما قالو جارك عند حركوين ولو الكافر عند حركوين عايت يزيه جار سلازو خنا مالتي سلاز ايزي بارك الله فيكم كم تصي الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب مسلم زلت غسوا مالتيه ما زال جبريل يوصين بالجار حتى ظننت أنه سيورثه يعني جبريل لا تمالا لسه حدر جاره خبر مس ب مس بزح ليسي أب ميراسون كأتو يورشة يقول بوه يخيبلني أب كم وتر أب كم وبس يحيلهم محر جار جار نابلة سلزت لباو سلزت على باو النمالتي لباو أجروا بس مع رخن حق نهجار كم زلوا الرسول صلى الله عليه وسلم نجروا منا مالتيو كمون الكبار والصغار احترام كلنا اللو مالتي يعني نتعاب حولنا كنخبروا تني إيشين ما خذ رحمة اللو يزللنا مالتي حتى تي عدمون عبدور اللو بس التغل من أسكام مع باي كان ببي نومي بس التغل تقولينهم عارك خايخون مع باي كاتوا يقولون ختخبور اللك ولا بسنا سنتين ه بخا عبس لزهان، السوا هذا عابد ما أنا عابي إنه يكبر منتي نازني يشتئون كرمحه اللي يجبا مالتي. العاشر والأخير ما تا عسرت النامجر لشان التهنئة بالمولود انتدى استولد ما رب سبحانه وتعالى حدث انتدى أولاد هبوه مالتي لتيو كم حديث صحيح زلما ما بارك الله فيكم بارك الله لك في الموه في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ شده ورزغت بره اندابلنا دعا كنقبر اللو مالتي كمؤون زيتم مرعا واندحر كوينو تبريك كنقبر اللو مالتي بارك الله عليه بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير كنبل زيتم ماني شيخ الباني أبصيح الجامع بقطري أربعة الشحن شوعة ميتين عصران شاعة تقيسوا اللو مالتي كمؤون كمؤون إذا الدنيا مليت تكونت الكل في جهه حدث فوت وسد ابتدى وين حدث البحر فوت وسد مويتو وين ما حدث ابو ديو احاوديو ازمادو ويبر البحر مويتو وزحزنتين جا يبها المال اذا زحزنتين مش بوتاخذ قبر اضيفنا اجا يشكون والله شاء الله بزعب أنا عز اسم الرسول صلى الله عليه وسلم عزه خميجير ومعه لفظ موزبل فليدرس خبي إن شاء الله تبارك وتعالى رسول بكل كله وحده سب يعني رسولك خبره مجبأ هبتذرب أنا يا رسول جن تعليق قنده بيبلنا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم بحمنقول نحن كيد يبلنا كم ترى سبحانه وتعالى تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتوه زعززكم رسولكبارو زخلكلكم زخلقالوا نقد ما تخلقون إلينا رب سبحانه وتعالى فلازي انتهت تبلو ما إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى اصبر واحتسب لك الله عزاه اكتب لك ابن لا بأس تاسل ناجم إن لله ما أعطى إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبر واحتسب هذا الحديث طبعا الإمام البخاري زوريو حديث صحيح شواعة شعنسه لس متنسب عن شواعة قصر مالتي و ذلك من الأداب الإسلامية من اللبس كن كدن وكلنا أداب كن مالي والخلع كنوسوه لنا والانتعال كم أونج أما خن كدن ان كلنا مالتي زى كم ما بحلف بحرف زى سرتوا هذا الساعة تزي كوف الناقن أسره مخابي منا كلبسوا هرائط هذا جابنا أتوه كمورد كده تقايني من إيده كديمن أتوه كله إسلامية الرسول صل الله صلى الله عليه وسلم زحبرونا مالتيو ولذلك الشيخ الباني زتغساه حديث مالتيو أبصاعة ترمزي تغسوا له مالتيو أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم نها أن يتناع على الرجل وهو قائب تطويله تجمع غدا سبعي زي الرسول صلى الله عليه وسلم تقل كلوا إلو منا زي حديث زي أب صحيح الشيخ الباني صحيح ويلو حكمهبو خديتقول أعلاماتي مب الحديث سلا سلاس عشرين شدشتميتين تسعة سلاستن سلعزيز وخلوا أداب كنما لي يقبق أننا تي سنتاتنا الرسول صلى الله عليه وسلم كله زي